أغيب وذل طائف لا يغيب أغيب أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب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 فَإِنَّ النَّائِبَاتِ لَهَانُ يُوبُ وَآنِسْنِي بِأَوْلَادِي وَأَهْلِي فقد اسْتَوْحَشَ الرَّجُلُ الْغَرِيبُ وَلَيْشَ جَنُنٌ بِأَطْفَالٍ صِرَارٍ أَكَادُ إِذَا ذكرتهم أذوب ولكنني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب فيا يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب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 وصلي على النبي وآلِه ما ترنَّ في الأراكِ العذلِيبُ قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.